معشر الاخوه إن الناظر إلى أحوال المسلمين في كثير من البلدان وما نزل عليهم من تسلط الأعداء وكثرة القتل فيهم وما أحوال الشام والعراق وأركان وغيرها من الأوطان بمن عن اسماعنا كم هو شديد على المسلم ان يرى اخوانه يسامون سوء العذاب وينزل بهم الظلم الشديد والعدوان ان كثيرا من بلاد المسلمين اصبحت مرتعا لاعداء الدين فأضعفوا جيوشهم واقتصادهم ودمروا التنميه والحضاره واوقفوا التعليم والتطوير وفرقوا جماعه المسلمين واصبحت تلك البلاد ضعيفه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 يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل افق كما تداعى الأكلة على قصعتها فقالوا يا رسول الله أمن قلة بنا يومئذ قال أنتم يومئذ كثير ولكن تكونون غزاء كغزاء السيل تنزع المهابه من قلوب عدوكم ويجعل في قلوبكم الوهم قالوا يا رسول الله وما الوهم صلى الله عليه وسلم حب الحياة حب الحياة وتراهية الموت فقوله صلى الله عليه وسلم تداعى عليكم الأمم أي ان يدعو بعضهم بعضا لأجل اعتداء عليكم ومقاتلتكم وسلب ما ملكتموه من, من ديار وأموال وما عندكم من خيرات وقوله صلى الله عليه وسلم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها أي أنهم يشاهدون ما في أيديكم من أنواع الخير الذي يفيه الله جل وعلا عليكم، وهذا امر مشاهد، فإن رضي الإسلام، فإن أراضي الإسلام اليوم فيها من أنواع الخيرات والبركات.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 ليدفلوا نور الله بأخواههم والله متم نوره ولو كيها وقال الله وإذا خلوا عطوا عليكم الأنامن من الغير وقال الله إنهم يكيدون كيدا هذه حقيقه العدو بل هذا ما نراه واقعا في أفعالهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدباهم وذوقوا عذاب الحريق.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 معشر المصلين، ومن العجيب الماكر ما يخطر له الأعداء من إحداث قانون يقضي بتحريم دولتنا المملكة العربية السعودية، وأنها ضالعة في الإرهاب، ممثلا بأحداث تفجير البرجين، وان لها الحق في المحاسبة والضمان. إنها انتفاضة واضحة. إنها انتفاضة واضحة.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 تمسكوا بأمر الله ورسوله فدفع الله عنهم شطا عظيما واثما مبينا الاجتماع هو القائد المعنوي للنصر اجتماع القلوب قبل الأبدان هو العدة الحقيقية بعد الإيمان لحصول النصر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 هم الصابرون واعلموا عباد الله انه ما نزل بلاء إلا بدم ولا وفع إلا بتوبة وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم حينما وسع الله على هذه البلاد وأخرج لها من الخيرات من باطن الأرض وهداها لأحسن طريق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 أبان الوجه الحقيقي للحضارة كافرة والتحضر المنافق والعدالة الزائفة ويقيننا ويقيننا بربنا عظيم لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمره ثم صلوا وسلموا على رسول الهدى وإمام الورا فقد أمر فقال جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما